اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكتبون 119. يذكرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون